أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطارد اللعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطارد اللعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطارد اللعين من همزه ونفخه ونفثه <تل> يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا يا ذا الجلال والاكرام يا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا مغيث المستغيثين يا مغيث المستغيثين اللهم اني اسالك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد اللهم اني اسالك بأني أشهد أنك انت الله انت الله لا اله إلا انت لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 ويري المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خاتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم عذاب عظيم، ولهم, عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَدككثير منِنْ أَهْل الْكِتابَابِ لَ يَردّونَكُمْ مِن بعد إمانكُمْ لوْ يَرّونَكُم منِن بعد إمانكُم كُفار حَسَدَم مِن عدِ آمفُوسِهِم مِن بعدِ مَا تَبَيينَ لَهُم الحَق فعفُواصفَحُ حتىَ يأتِيَ اللهَّهُ بأَمررِ إِ اللهَّه على كلّ شَيئ قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الشياطين كفروا الشياطين كفروا الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فلا تكفر فلا تكفر, فلا تكفر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 واتبعوا ما تتقله الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الشياطين كفروا الشياطين كفروا, الشياطين كفروا الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين لها روت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر, فلا تكفر فلا تكفر فلا تكفر فلا تكفر فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاء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 ومن الناس من يتخذ من دون الله آلهة يحبونهم كحب الله والذين آمنوا, والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب وان الله شديد العذاب وان الله شديد العذاب استبرئ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض مَنْزَ الذي يَشْفَعندَهُ إِلَّا بِإِذْنه يَعلم ما بَنَ أيديهِمْ وَماَا خلَْفَهُم يَعلمُ ما بَْن أيديِهِمْ وَمَا خلَْفَهُم وَلَا يحيطُونَ بِشَيءٍ مِْ عِلْمِهِ إِللاا بِمَا شَ وَتِعَكُْصّهُ السَّماوَاتِ وَالْأَرض وَلَا يَأُودُهُ حِفظّهُمَا ولا يأوده حفظهما ما وَوهو العظيم ولا يأوده حفظهُ وهو العليّ العظيم ولا يأوده حفظهُ وهو العليُّ العظيم ولا يأوده حفظهُ وهو العليّ العظيم ولا يأوده حفظهُ ما العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطغوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقى فقد استمسك بالعروة الوسقى لن في صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء هم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون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 ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وارفو عنا وارفو عنا, واعفو عنا <تصفيق> <تصفيقي> ربنا ولا تحملنا مَا لا طاقه لنا به واعف عنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعف عنا واغفر أنت مولانا انت مولانا انت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقصة لا اله إلا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الإسلام ان الدين عند الله الاسلام ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا رَبَّكُمْ تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وضعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين تعالوا هنا من عنك يا تعال هنا عادي <تصفيق> بص بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 والقي الصحره ساجدين والقي الصحره ساجدين والقي ساجدين والقي الصحره ساجدين والقي الصحره ساجدين والقي الصحره ساجدين قل والقي الصحره ساجدين قل معي القيا الصحره ساجدين ساجدين القيا الصحره ساجدين القيا الصحره ساجدين القيا الصحره ساجدين القيا ساجدين القيا الصحره ساجدين القيا الصحره ساجدين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 والقي السحره ساجدين والقي السحره ساجدين والقي السحره ساجدين والقي السحرة, السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين آمنا برب العالمين رب موسى وهارون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جيت به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون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 إن الله سيبطله إن, سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ عذاب غليظ عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ عذب الله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبتا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله, إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ من كل شيءطان مارد لا يتمعونَ إلىى الملاء الألى وَُقذفون منِن كلجانب دحورَ وَلَهُ عذاب واصِب دحور لَهُ عذابُ واصِب دُحورَ لَهُ عذاابُ واصِب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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصطوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم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 يطوفون بينها وبين حميم آن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا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 يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم عذب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تعبدون وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ الله أحد الله الصَّمدَ لم يلد لَ يولد وَلم يكلهُ كُف وأ أحدد بسم الله الرَّحمنِ الرحيمِ قُلْ عود بِبّ الفَلَقُ مِن شَرّماَا خَلَق وَمن شَر غاسقٍ إذا وَقب وَمن شَر النفاساتِ في العوقد ومن شَر النفاساتِ في العوقَد ومن شَر النفاساتِ في العقدد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 سنة انت الحمام كده في نموس نموس برضو